والطريق الذي سلكه القرآن الكريم في بيان الأحكام بين إجمال وذكر خواعد عامة ومبادئ يصلح أن تستغل للإنباط ما يجد من الأحكام والحوادث في تريح الأمة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها مع بعض الأحكام التفصيلية التي يصعب على المكلفين معرفة أحكامها إلا على هذا النحو من التفصيل هذا منتهى إليه الحديث في اللقاء الماضي وضربنا بعض الأمثلة حول بيان القرآن للأحكام إما بطريق الإجمال وإما بطريق التفصيل والحقيقة أن الشيخ حفظه الله تعالى عندما تعرض لبيان الأحكام العملية أجمل القول فيها إجمالا يحتاج إلى شيء من التفصيل وهذا ما سوف نعرض عليه الليلة إن شاء الله تعالى بذكر ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه أصول الفقه لما فيه من البيان الذي نحتاج إليه حيث عنون في كتابه المذكور عنوانا أو دور بابا مخالفين الأحكام التي اشتمل عليها القرآن قلنا إن القرآن اشتمل على أحكام الشريعة إجمالا هذا في الغالب وبيان السنة تابع له لأنه أي بيان السنة مشتق منه إذ يقول الله تعالى من يفعل الرجول فقد أطاع الله وعلى ذلك فقد بين أحكام الشريعة كلها والنشر إلى أنواع الأحكام إشارات عابرة موجبة وإن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام كثيرة أي الأحكام العملية لأننا الآن بسبب الحديث عن أصول الفقه وأصول, الفقه وأصول الفقه تحكم جانب الأحكام العملية بعيداً عن الأحكام العقبية والسلوكية وإن كانت تدخل فيها كذلك على نحو ما بيناه في اللقاء قبل الماضي أول أحكام القرآن أول أحكام القرآن وأعلاها منزلة العبادات فقد أمر القرآن الكريم بالفرائض كلها أمر بالصلاة والزكاة والحج والصوم والصدقات المرسلة بكافة أنواعها ويلاحظ أن بيان القرآن الكريم لها كان إجمالياً فقد أمر الله عز وجل بالصلاة والزكاة في آيات متشابهة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالحج ثم جاءت السنة بعد ذلك فبينت الصلوات المطلوبة وكيفية أدائها بأرسانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها بالقول والفعل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي وما اتفتع فيه الوقت والمجال للبيان بينه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك في الحج قال صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني منافككم فكان هذا كالبيان المفصل لهاتين العبادتين العظيمتين الصلاة والحج وقد يسأل سائل فيقول لما كان بيان القرآن لهذه الفرائض مجملا ولماذا لم يأتي مفصلا والجواب أن العبادات هي لب هذا الدين، وعموده الذي تقوم عليه أخلاق الآحاد وتعاون المجتمع، ولذلك تعظظ السنت والقرآن لبيانها ليقل القياس والتفسير المنفرد فيها. ليقل القياس والتفسير المنفرد فيها. ولذلك ثبت أصها بالقرآن وتفصيلها بالسنة العملية المتوافرة التي انعقد عليها إجماع المسلمين ولم ينعقد إجماع على غيرها إذا يشير إلى فائلتين عظيمتين الأولى تعاضد القرآن والسنة والتفاقهما على ديان الأحكام بحيث لا يستغن إنسان عن القرآن بالسنة ولا بالسنة عن القرآن فلا بد من اجتماع الأصلي في تحقيق التعبد لله عز وجل كما يحب ويرضى حتى الأحاديث التي وردت بطريق الأحاد أي غير متواترة اتفق عمل المسلمين على مضمونه. فانتقلت من دلالة الضم إلى دلالة العلم واليقين كما ذكرنا له بعض الأمثلة في اللقاءات الماضية وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله هذا فيما يتعلق بالعبادات العبادات وضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة معا ليتحقق هذا الأصل تحقيقا ساما الكفارات هذا القسم الثاني الذي دارت حوله بعض أحكام القرآن الكريم وهي في معناها من العبادات لأنها تكثيرات لبعض الذنوب كفارة الظهار سببها ما سبب كفارة الظهار تدخل المرء فيما لا يجوز أن يدخل فيه لأنه حرم على نفسه ما أحله الله عز وجل له ولهذا قال الله عز وجل وإنهم لا يقولون منشرا من القول وجورا إذ التحليل والتحريم حق خالص لله عز وجل لن تأتي إلى أحد كائنا من تاه وعليه فإذا تجرأ المرض واعتلى مكانة ليس له أن يعتليها فقد اقترف إثما عظيما لأنه أعطى لنفسه حقا ليس له فنظير هذا الذنب وهذا الجرم الذي ارتكبه كانت الكفارة المغنظة المعروفة بكفارة ومنها تفتارة اليمين لأنه إما أن يحلف على خير لا يريد أن يفعله وليس هذا من سبيل المؤمنين لأن المؤمن المفروض ألا يطرق قباباً من أبواب الخير إلا ولده أي باب من أبواب الخير المقصود أنه أو الذي ينبغي عليه أن يدخل هذا الباب ولا يحرم نفسه قضية الاتيان بهذا الخير واجباً كان أو مستحب لكن كنوا يحلب على خير بحيث لا يفعله فهذا ليس من سبيل المؤمنين. طيب، أخطأ وفعل. ثم المقرض المقرض كما قال: فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه واليأس الذي هو خير أو قال فاليأس الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومنها تفارة قتل المؤمن خطاً فإن الذية تكون واجبة ويكون معها تفارة وهي عص رقبة لماذا لأن القتل الخطأ فيه حقين حق للإدمي وحق لله عز وجل فحق الإدمي يسقط بدفع الديه أو تنازل أولياء المقصود وحق الله عز وجل هذا لا يسقط ولا يملك أحد إصطاطه تذكروا كلام الذي ذكرناه من قبل في تقسيم الحقوق قلنا منها ما هو خالص لله عز وجل ومنها ما هو خالص خالص للآدمي ومنها ما هو مشترك بين الله عز وجل وعباده ثم قد يكون غالبا لله أو غالبا للآدم هذا ذكرناه من قبل سنقول هنا القبل الخطأ اجتمع في حقه حق لله وحق الأدم حق الأدم يسقط بالإبراء أو بدقع الدين خلاص حق الله عز وجل هذا لا يسقط، ولكن يتحول من إلى إن عجز عن عصر رقبة أو لم يجد هذه الرقبة يبقى عليه أن يصوم شهرين متتابعين وهذا التتابع لا يسقط إلا بما لا دخل للإنسان فيه ولا اختيار يعني ايه امرأة مثلا هي التي قتلت فطأت وهي في سن الحيض. لا يتصور أن تصوم شهرين متتابعين إلا أن يتعنت متعنت ويقول لها أو يفتيها بأخذ حبوب رافعة للدورة الدموي أقول هذا نوع من التعنز لماذا؟ لأن الدورة تصيب المرأة بلا كسب منها ولا اختيار وبالتالي عندما نريد أن نكلفها بتكليف فشرط التكليف بالفعل ماذا؟ تذكرون يكون داخل تحت قدرة المكلف يعني يستطيع أن يفعله بل لو عجز عن فعله فإنه ينزل من درجة العزيمة إلى درجة الرحل حتى وإن كان غيره يستطيع حتى وإن كان غيره يستطيعه فالحاصل هنا هنا نقول يسقط التتابع بهذا العذر تصوم حتى إذا جاءتها الدورة اقترب لأنها اقترب بإيه بأمر خارج عن إرادتها وكسفها وكذلك الرجل يمر أو يسافر سفرا شاقا أو نحو ذلك يسقط التتابع بهذا العذر على كل يسقط التتابع بإيه بكل عذر لا دخل للإنسان فيه تهي أو تفاديه طبعا أمر أقابه من الله عز وجل يسقط التتابع بهذا ومما اشتمل عليه القرآن من أحكام المعاملات بين سبحانه وتعالى أصول المعاملات المازية العادلة المباحة والأساس في الإذاحة بالنسبة للمعاملات المالية أمران حظ عليهم القرآن في آية واحدة وأولهما منع الأكل بالباطل والثاني التراضي أي معاملة تجري بين اثنين يضبطها هذان الأمراض الأول أن يقع أكل للمال بالباطل والثاني أن يتراضي على ما دخل فيه من معاملة المادية قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن فراب منكم الاستثناء هنا استثناء منقطع بمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عب ثم استؤنف حكم جديد وهو إلا أن تكون تجارة عن تراضي، فإذا كانت تجارة مبنها على التراضي، ولما كان التراضي أمرا باطنا لا سبيل إلى معرفته، أقام الشرع مقامه قامه الإيه الصيغة اللي هي القبول والإجابة بعني هذا الشيء بعتكه بكذا وكذا خلاص. بعمل بعتك بسعر معلوم وسلعة معلومة انتهت في المسألة وهذا هو الفراض الذي دل عليه هذا النقض من البائع والمشتري نعم وفي التعبير بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن فراض إشارة إلى أن المباح من التعامل في البيوع هو ما يكون تجارة تتعرض للكسب والقثارة. أظن لو فقهنا هذا المعنى خرجنا من مآزق كثيرة واختلافات عديدة. إذأ هنا التجارة التي أبيعها للمرء أن يدخل فيها هي إيه؟ ما كان فيه الغرم بالغن. يعني مكسب و. تصار. ولأجل ذلك قرر الربا لماذا لأن مال يأتي بمال وما هكذا يستغل المال المال لا يتاجر فيه لذاته وإنما للمنافع المترفبة عليه رجل يحتاج إلى دولار مثلا لأنه يستورد قضائع بالدولار، وآخر يحتاج إلى ريال لأنه يعتمر أو يحج ويحتاج إلى هذا المال أو هذه العملة لقضاء حوائجه ونحو ذلك تبقى المال لن يدعى ليأتي بمال لذلك وإنما لقضاء حوائج فأصبح المال اليوم بيقوم مقام الذهب في في تقييم الأشياء ومعرفة أعرف شيء الفلاني بكذا جميل، شيء الفلاني بكذا نور، شيء الفلاني بكذا ريال، وهكذا يبقى لسيفير حاجات الناس وتوفير هذا القيب الأول التجارة التي تتعرض للكسب والخسارة، أما الكسب من غير أي خسارة فإنه ليس بتجارة ولذلك لا يحل الرداء. وقد شدد القرآن في إنذار المتعاملين به كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطهم الشيطان من المث ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الفرق بينهم إيه إن البيع بابه الكف والخسارة على حد سواء والربا بابه الكسب الدائم لأرباب الأموال يعطيك الألف جنيه ويعطيها ألف وانتين مثلا فهذا في الحقيقة مال أتى بمال لا يتصور وجود القسارة معه ومن هنا نحذر من عمل البنوك ودعوة الاستثمار دعوة باطلة دعوة أن البنوك تستثمر الأموال والربح الذي يعود على البنوك من هذا الاستثمار دعوة باطلة لأن أصل تعريف البنك في أي موسوعة عالمية أو محلية باللغة العربية أو غيرها هو إيه عميل يأخذ بفائدة أقل ويعطي بفائدة أعلى والفرق هو دخل العميل تذهب تعطي البنك مال يعطي فائدة 10% ثم يذهب آخر يقترض من البنك يعطيه فائدة 15% أو يعطيك فائدة مركبة ربما تصل إلى 30% أو 40% هو دخل البنك وعمل البنك بل إنه أحيانا يقرب مال يملك رفعه خطابات الضمان عارتنا وليس عارتنا خطاب الضمان رجل يريد مثلا أن يستلغي الضباعة معين فيذهب إلى بنك معين ويعطيه خطاب ضمان بأنه يقوم مقامه في السداد إذا هو عن السداد ثم يضع البنك يده على ممتلكات يمتلكها هذا الرجل عقارات نحوه بحيث أنه لو امتنع عن السداد في الوقت المعين يبيع هذه العقارات في مزال علم ويقوم بالتسبيل ولم يفعل شيء ليس عنده مال يقرضه ولا كزين او مدخر عنده ولكن كل ما هنالك الخطاب الجهة اللي بيستورد منها تعطي بناء على هذا الخطاب فهذا يقرض ما لا يملك واذا كان بيع ما لا يملك ممنوع فيضأ قرض ما لا يملك أشد منعا إلى آخره فهنا السبب أنه أمر لا يحتمل المكتب والخصارة وقد يكون الفارق بين الحلال والحرام شعر كما يقوله ولذلك قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما ثلث وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله الربا ويرضو الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين الآيات ومن أكل أموال الناس بالباطل الرشوة وهي السحر وقد صرح القرآن الكريم بالنهل عنها قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بماذا لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الآية مفسرة على أخذ رشوة أو إعطاء رشوة لحاكم أو صاحب صلطة أو نحو ذلك ليأخذ حقا غيره وقد أبيح كل تصرف يؤدي إلى ثنية المال وزيادته من غير ما حرم الله تعالى وكان ذلك تطبيقا لإباحة التجارة بالتراضي، وقد طالب القرآن لتنظيم العقود القصيرة بأمره. تنظيم العلاقة بين الناس في معاملاتهم المادية. أولها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. الإشهاد لماذا؟ لأنه يضمن عقود الآخرين، لأنه مع عدم الإشهار قد يحدث نوع من الجحود، بل إن الإشهار ينسحب جميع أنواع العقود، سواء كان بيع أو إيجار أو زواج أو طلاق أو رجعة أو غير ذلك من الـ من العقود. وقد يتعين في بعض الأوقات إذا خربت الذمن وماتت الضماء قد يتعين الإشهاد وقد يتعين توثيق العقد في بعض الأوقات متاخيذ جعود هذا الحق المنصوص عليه في هذا العقد بل من العلماء وهو الصواء أنهم حكموا على رجل معه وثيق تثبت حقاً لأه تكتم هذه الوثيقة وضاع الحق على صاحبه أنه آكل مال بالباطل وإن لم يستجب منه. كلام واضح المضاده يعني رجل الآن باع قطعة أرض الأرض. وهذا العقد أودعه عند مؤتما لسبب أو لآخر قد يكون عليه بعض المال لم يسدده بعض يعني ثمن قطعة الأرض مثلا ثمثين ألف جنيه أعطاه ثلاثين وباقي 20 فيا فلام العقد عندك حتى إذا أتى بالعشرين ألف أعطيه العقد وتصبح الأرض ملك له. صحيح؟ أعطاها الرجل العقد بهذا الشرط. ثم جاء المشتري ودفع العشرين ألف جنيه أو أعطاه لهذا المؤتمن ثم إن الرجل أعطى العشرين ألف جنيه للبائع وجحد العقد. صدعت الأرض على المشتري. هنا. كاسم هذه الوثيقة مثل آكل المال بالباطل بل هو آكل المال بالباطل وإن لم يستفد منه وهذا في الحقيقة أسوأ من الذي أكل المال بالباطل لمصلحة نفسه لماذا؟ لأن الأول استفاد أخذ المال أما الآخر فأشبه ما يكون بمن باع آخرته بدمية غير واحد ممكن يبيع آخرته بدنيا وهذا كثير لكن يبيع آخرته بدنيا غيره هذا هو منتهى الحماق ما الذي يستفيد مثل شاهد الزور وغيره وغير نعم وغير. هذا الأول إشهاد الثاني كتابة الديون والأثنان إذا كانت مؤجلة وذلك لكي لا يكون تنازع في المستقبل فإن لم يبدوا كاذبا وكانوا في سفر فرهان مقصودة والرهان ليست قاصرة آخر الرهن, الرهن ليس قاصرا على السفر فقط بل هو جائز أيضا في الحضر بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودَرَعَ مَرْهُونَ عِنْدَ يَهُودِيٍّ في شَعِيرٍ أَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِهِ ويلاحظ أن النصوص المنظمة للتعامل المالي في القرآن كلية لا جزئية وعامة لا خاصة وقد بينت السنة كثيرا من أحكام المعاملات المالية ولكن ما بين منها لا يعد كثيرا بالنسبة لغيره من موضوعات الأحكام في الشريعة الإسلامية وما لم يرسئه نص من الكتاب أو السنة بالأمر أو النهر فهو على أصل الحل والإباحة الثابتة بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحمى الله لكم لأن من المستحيل أن يمتم الله عز وجل على عباده بشيء ثم يمنعهم من والانتفاع به فكان الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما الشرع بحظره ومنعه هذا فيما تعلق في العبادات والكفارات والمعاملات ثم تأتي بعد ذلك أحكام الأسرة والحقيقة كما بينت في اللقاء الماضي إن القرآن اهتم اهتمام غير عادي بالأحكام العقبية والسلوكية فكذلك اهتم أيضا بأحكام الأسرة ولا يقع خلل في أسرة إلا بأحد أمرين إما تفريط في حق الله عز وجل وإما تفريط في حق أحد الطرفين أو كليهما يعني رجل لا يقيم العلاقة بينه وبين الله عز وجل على النحو المرضي لله عز وجل، فيبتلى بجنس عمله. هو لا يطيع الله، فكيف يطلب أن يطاع من أمراته أو أبنائه؟ ولذلك كثيرا ما أقول. لمن تدبوا الخلافات بينهم في ضيوتهم أصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله عز وجل ما بينكم وبين أزواجكم وأبنائكم وهذه سبيل غائبة لا يبحث فيها كثير من الناس إذا دبت الخلافات بينهم جلنا إن لم نكن كلنا نبحث عن الأسداب الظاهرة قال لها وألف له عمل وعملت أما الأسداب الرئيسية فهي سوء العلاقة بين العبد وربه عز وجل ولهذا كان يقول بعض الثلاث إني لأعطي لا الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودادتي هذا من ناحية ومن ناحية الدنيا يبقى النحية الأولى التقصير في حق الله عز وجل النحية الأخرى التخصير في الحقوق البينية حق الزوج على زوجته وحق الزوج على زوجه وهذا باب قائم على المشاحة في واقعنا اليوم وإن كان في حكم الشرع يلزم أن يقوم على المسامحة فارق جنة من ايه؟ اقول الواقع يشهد بان الحق الاسر حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها قائم بقى اليوم في الحقوق الزوجية قائمة على المشاحة يبقى كل واحد يريد ما بعض او جل واجباته ده معنى قولي ان العلاقة اليوم في الحقوق الزوجية قائمة على المشاحة ده كل واحد يريد ما له وينسى ما عليه والاصل في الشرع ان يقوم على الايه على المسامحة وغض الطرف في بعض الاحيان ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقاً آخر شيء من الموازنة والانصاف ان كانت مقصرة في هذا الجانب فقد تكون غير مقصرة في جوانب اخر والناس كابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة هدف الرجال فكيف بالنساء يعني ممكن تطلع من المئة إيه؟ واحد المئة ناقة تطلع منها ناقة صالحة للاستعمال، وكذلك الناس من بين كل مئة يمكن أن تصطف واحدا يحقق معنى الأخوة والصداقة بحق. طيب ثم الظن بالنساء ثم تاتي النصوص الكثيرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إلى غير ذلك فأقول أن أصل في العلاقة الزوجية المسامحة وغض الطرف عن بعض التقصير إلى غير ذلك فهنا إذا حصل تقصير في حق الله أو حصل تقصير في الحقوق المتبادلة بين الزوجين بين الزوجين يقع الخلل الأسري لهذا اهتم القرآن اهتماما بالغا بأحكام الأسرة ويلاحظ أن القرآن الكريم فصلها بما لم يفصل به الأحكام في أي موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية فقد فصل أحكام الزواج وين المحرمات وفصل أحكام الطلاق وبين أنواع العدة ومواضعها وبين الفرائض تفصيلا وأتمت السنة بيان القرآن في أحكام الأسرة حتى لا تكاد تجد جزءا من أحكامها لم يعتمد على النص من الكتاب أو السنة وبالاستقراء لآيات الأحكام في القرآن لا نجد أحكاما قد بينت فيه كما بينت أحكام الأسرة ولعل عناية القرآن بالأسرة فيه وبيان أحكامها بالتفصيل لمقام إصلاحها للمجتمع إذا صلاحت وصلاح الأسرة صلاح للمجتمع وصلاح المجتمع صلاح للأمة ولكي لا ينكر احد شرعها كما يفعل بعض الذين يحاولون محاربة احكام القرآن في الطلاق والزواج والمواريث وما قضية اصلاح الشرق الاوسط في ايامنا هذه عنا ببعيد والعجيب مع انها فكرة امريكية يهودية صهيونية إلا أن البعض يتغنى بها ويتمنى لو طبقت اليوم بحذافيرها وإن صادمت نصوصا القرآن والسنة الصريحة المرأة تستوي مع الرد الكيس وبأي ميزان عقلي أو فطري أو أي شيء القوم انتكست بصائرهم فأصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا فهل نسير في ركابهم نشدا لمودتهم وقلبا لمحبتهم والله عز وجل يعلينها من فوق سبع سماوات ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم لأن يتصور هذا بس يعني كأن الناس لا يقرؤون القرآن ولو قرأوا ما فهموا ولو فهموا لأعرضوا لا مصائب جنة ما في قراءة ولو وجد في القراءة ما في فهم ولو وجد الفهم شال في الأحرام هذا شال المؤمنين قد لأن تهى عز وجل بما ذكر أوقات المؤمنين وفي مكدمته النبي الكريم وعلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكة وكتبه ورسله وفرق بين أحد من رسله ثم وقالوا سمعنا وأطعنا هذا الفرق بين المؤمن واليهود المؤمن قال سمعت وأطعت وأهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا فالقدر المشترك بين الطرفين السماع والفارق بين الطرفين الطاعة هنا في باب الإيمان والعصيان هنا في باب الكفر والتمرد والجحود لشريعة الله تبارك وتعالى الرحيم والرحمن ولقد كان يختم القرآن كل جزء من بيان أحكام الأسرة بمثل قوله تعالى تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه تلك حدود الله فلا تعتدوها وبمثل قوله تعالى الذي ختم به بعض أحكام المواريث يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وغير ذلك من النصوص التي تعد الخارج على أحكام الأسرة خارجًا على أحكام الله خالع للربقة للربقة الإسلامية غارما لنفسه ضالًا عن ثواب السبيل وإن الله سبحانه وتعالى بهذا التفصيل في كتابه يضع لنا الحصن الحصين هكذا جاءت أحكام القرآن الكريم المتعلقة بالأسرة كنومة للمجتمع والأمة بأسرها ولا يتصور إصلاح أبدا في غير التمسك الجاد بكتاب الله عز وجل وما جاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا ودعوة أين هذا في القرآن؟ هذا موجود في آيتين فيهما الدلالة الصريحة على أن الإصلاح يساوي التمسك الجاد والتطبيق المتقن لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من آداب وأحكام إلى غير ذلك أما الآية الأولى ففي قوله تعالى والذين يمثكون بالكتاب وأقام الصلاة إننا لا نضيع أجر المتقين الصالحين المحسنين أبدا مع إنها كلها الفاض أو أوصاب تصلح لخدم الآية الكريمة سواء التقوى أو الإحسان أو الإيمان أي وصف لكن لماذا قال إنا لا نضيع أجر المصبحين العلاقة بين صدر الآية و... صدر الآية يمسكون ولاحظ التشديد اللي موجود في قوله يمسكون ما قالش يمسكون ليه لماذا في قاعدة بلا هنا زيادة المبنى تفيد تأكيد المعنى اليمسكون تصور كده نفس المعنى ده اللي عليها عضوا عليها بالنواجد هو ده يبقى هنا العلاقة مضطربة بين التمسك الجاد بالكتاب والسنة والإصلاح لكن تمسك فعلي وليس نظري يؤكده قول نبي الله شعيد عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع القدوة الإصلاح بالقدوة لأنني سهل جدا أن نضع كتابا في التربية وما أكثر الكتب الموضوعة في التربية ومستهل جدا نرى منهجا شاملا لأصول هذه التربية والحمد لله أن المنهج موضوع موضوع من أكثر من 14 قرن من الزمان في كتاب الله تبارك وتعالى منهج التربية كامل شامل في هذا الكتاب لكن القضية مش في المنهج نفسه هذا المنهج يبقى حبرا على ورق ما لم يتحول إلى واقع حي يراه الناس فيرون الإسلام هو ده المهم فالحافظ إن الإصلاح لا سبيل إليه إلا لما ذكر من التمسك جاد علما وحملا ودعوة في الكتاب السن أما إن إصلاح مستورة فحبا يقينا أو حتى محلي وإذا كنا يعني عؤدة الخواجة كما يقولون قد سيطرت علينا حتى للأسف في المفاهيم والتصورات الدينية طالما إصلاح جاي لنا من الغرب يبقى أكيد نعمل إصلاح من أكيد؟ وليس ثياب نلبسها أو سيارة نركبها فيها تكنولوجيا أو غيره لا دا الإصلاح دا بابه لا يطرق إلا من مشكات واحدة فقط وموضع واحد فقط هو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير أي مكينة بنجيبها لا بد من وجود كتالوج معه ولا لا ليه لأن صانع هذه المكينة أعلم بها من غيره. طيب صانع الصانع وما صنع كيف يعامل وبأي شيء يعظم ما لكم لا ترجون لله وقارا الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون إذا كنا بن عظ الصانع لما ممكن يكون فيها من الخلل ما فيه ونلجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بها لا نلجأ إلى الخالق البارئ المصور سبحانه وبحمده في استمداد ما يصلحنا وهو أعلم بنا من أنفسنا يا رحمكم الله فالحاصل كما قلت كإشارة سريعة لما يعرف في هذه الأيام إن لا سبيل أن الأطلح أبدا إلا بالعودة الصادقة والتمسك الجاد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بأحكام الأسر وقلنا عبادات عقوبات أحكام أسرة فأتي بعد ذلك أحكام العقوبات الزاجرة تعرض القرآن الكريم لبيان أحكام العقوبات على الجرائم فتعرض لبيان أصل عام للعقاب على الجرائم الواقعة على الآحاد وهو القصاص الذي أساس المساواة بين الجريمة والعقوب وذكرنا هذه من قبل كقاعدة أنه العقوبة على قدر الإساءة العقوبة على قدر الإساءة والقصاص قسمة قصاص صور أو قصاص صورة ومعنى، وهو أن تكون العقوبة من جنس في الجريم قتل وقصاص معنى فقط، وهو بالدين. فالأول للعمد والثاني للخطأ. هذه عقوبة الجريمة الواقعة على الآحاد، أما الجرائم الواقعة على الجماعة. أو التي يكون الاعتداء فيها على حق الله سبحانه وتعالى، فقد نص القرآن على أقصى العقوبات في أشد الجرائم وترك للحكام أن يقيموا فيما دونها، وهذا أعلى أو أن يقيس وترك للحكام أن يقيسوا فيما دونها، وهذا أعلى ما وصل إليه الفكر القانوني. إذ يضع القانون أقصى العقوبة ويترك طبق ما دونها وتلك العقوبات التي حدها القرآن أو تسمى الحدود وقد بين القرآن حد الزنا وحد السرقة وحد قطع الطريق وحد القذ ولاحظ القرآن الكريم في العقوبات التي قررها أمور الأربعة الأول المحافظة على النفوس والعقول والأديان والأموال والناس. ولذلك بين القصاص فيه حياة كاملة ولا يكون ذلك إلا بتحقيق المحافظة على النفوس والعقول والأديان والأموال والنس وقد قال تعالى ولكم في القصاص حياة ولذلك تجد أي قانون وضع اليوم مهما بلغ من القسوة والشدة لا يعد زاجراً كالحدود التي وضعها الله عز وجل لماذا؟ لأنه هنرجع لنقى الآية ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يسجر النفس عن هذه الجريم أو تلك الكبير أو نحو ذلك ثانيا شفاء غيظ المجني عليه فإنه مكلوم ومن الواجب مداوات جروحه ولذلك جعل لولي المقتول الحق في القصاص وقد قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وإن ذلك علاج اجتماعي سريم قد اتجه إليه الفقه الجنائي الحديث بعد أن جافاه أمدا لكن طبعا في بعض الأحوال دون سائرها الثالث تعويض المجني عليه وأسرته، وذلك إذا تعذر القصاص الكامل أي سبب من الأسباب الرابع جعل العقوبة ثابعة للشخص، فتكبر بكبره وتصغر بصغره، لأن الجريمة تكبر بكبر المجرم وتصغر بصغره. فارف بين الحر والعبد، الشاد والشيخ وهكذا. لماذا؟ لأن كلما كانت دوافع النفس إلى المعصية محدودة أو معدومة ووقع المرء في المعصية كلما كان الإثم أعظم وكلما كانت دوافع النفس إلى المعصية أكبر وأوفر وامتنع عنها المرء كلما كان ثوابه أكبر واضح الكلام ولا مش واضح يعني هل يستوي مثلا في الشهوة الشيخ العدول اش بلاش العدول الشيخ الطاعن في السن مع الشاب بالفته طيب هل يستوي الملك مع الرعية؟ هل يستوي الفقير مع الغني كل هؤلاء بعضهم عنده دافع لمعصية معينة لو الفقير سرق بخلاف ما الغني يسرق ولو الملك كذب بخلاف ما السوقه أو الرعية تكذب الرعية تكذب لماذا؟ لأنهم يخافون بطش الملك لكن الملك يكذب ليه؟ يبقى دوافع المعصية غير موجودة أصلا طيب الشيخ يذني ليه؟ الشاب ممكن يزني، أقول مش ليس هذا إنه يباح له ذلك، ولكن أقول دوافع المعصية أن تبالغ أسرع، ومن هنا كانت عقوبة هؤلاء الذين إن عادمت دوافع المطيع عندهم أو قلت أشد من غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر شيخ زاني ملك كذاب عائل مستكبر فقير ويتكبر فبالغني يتكبر لجناء صاحب المنصب يتكبر بمنصبه إلى غير ذلك الفقير يتكبر بماذا؟ واضح ب... يبقى هنا بنقول إن الشارع راعة في العقوبات أحوال الواقعين في الجرائم اللي هي العقوبة على قدر الإثاءة من جهة وعلى حسب الواقع فيها فين ولذلك عقوبة الزان المحصن بخلاف عقوبة الزان الذك رجلاً كان أو امرأ الحر بخلاف العبد وهكذا المجنون بخلاف العاقل وهكذا هذا فيما يتعلق بأحكام العقوبات الزاجرة بقيت العلاقة بين الحاكم والمحكوم هذه الأهمية لأن الناس لا يصمحون إلا برأس ومرجع يرجعون إلي ومن هنا كانت كلمة العلماء رحمهم الله تعالى ستين سنة أو ستون عاما بحاكم ظالم خير من ساعة بغير حاكم انظر إلى المقارنة ستين سنة بحاكم ظالم خير من ساعة وحدة بدون حاكم وما وضع العراق منا نبي بعد قالوا في صدام ما قال لكن اليوم يصرحونهم بالكلمة المشهورة نار صدام ولجنة أمريك لأن وجود حاكم إلى حد ما مهما كان ظالما يقلل من شرور كثيرة جدا لا يعلم سوء عاقبتها إلا الله تبارك وتعالى فرآن الكريم في الحقيقة وضع الأصول العامة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم فأولها العدل تكلمنا في المرة الماضية عن الآيات اللي وردت في العدل وأولها قول عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصرد عبائل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء الآن والعدل القرآني هو عدل الحاكم مع المحكومين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلت يضي ربي يمين مباركة الذين يعدلون في حكمهم وأول السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظلوه إمام عادل وعدل الرعية مع الراعي وعدل الناس فيما بينهم وهو يقتضي المسواه المطلقة في صديق الأحكام القرآنية فلا يعفى شريف من عقاب ولا يعفى الحاكم مما يطالب به المحكوم فالحاكم كسائر الناس في الواجبات والحقوق بل هو أشد تكليفا منهم يا أيها النبي اتقي الله وهكذا جل الأحكام اللي وردت في القرآن خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخاطب بها لماذا؟ لأن موضع القذر لأنه موضع القدوة وإذا صلحت القدوة صلحا من يقتدي بها لكن بعض الناس اليوم يتذرعون أو يتعللون بعدم وجود القدو أين عمر رضي الله تعالى عنه لو وجد في الناس اليوم عمر ما وجد أبنى ظل ولا وجد أي خلل بين حاكم ومحكوم ويقتضي العدل القرآني ما يسمونه اليوم بالعدالة الاجتماعية، وهو أن يمكن كل إنسان من أسباب الحياة، ولقد كان حقا على الأ كان حقا على الأقوياء أن يحموا الضعفاء، وكان حقا على الأغنياء أن يطعم وراء والنصوص القرآنية كثيرة في هذا الباب جدا، ويقتضي العدل القرآني أن يمكن كل إنسان من الفرص التي يستطيع معها. أن يبذل كل وجوه نشاطه التي يقدر عليها فإن تخاذل عن العمل فعليه تبعة تقاصره فإن السماء لا تنفر ذهبا ولا فضة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يسنى لكن ما هو الدافع الدافع لابد إن يكون وازع داخلي ضمير حي يقف هو اللي يجعل الإنسان يتقن عمله سواء كان في دوائر تلفزيونية تراقبه أو كان على رأسه قائم يراقبه لا هناك رقابة أقوى رقابة ذاتية موجودة داخل الإنسان هي يقينه بقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم فقط هذه تحيي الحياة تحيي الحياة ولا تكون حياة أصلا إلا بهذا المطلق أو المبدأ ومن هذا المنطلق والعبد القرآني يقطب المسواه المطلقة بين الجزاء والعمل فمن يعمل نفقال ذرة خير يرى ومن يعمل نفقال ذرة شر يرى وهذا في الحقيقة من أحسن الدوافع إلى الخير والموانع والزواجر من الشر. إذا وضع الإنسان نصبع الجزاء الأخروي وأيقن بهذا الجزاء، هل يتصور إنه يعصي؟ فضلاً عن أن يفرط طاعة أو نحو ذلك، كيف؟ وهو يعلم المصير. الفقير الذكي هو الذي يبذل قصار جهده ليكون حيث أمره الله. ويبتعد حيث ينهاه الله ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل المقفر الآية اللي ذكرناها أنفاً وقالوا سمعنا وعطعنا وبعدين غفرانك ربنا ليه وإليك المصير ما أروع هذه الآية والله لو تدبرناه يعني صحيح المجال مش مش مجال كلام في الرقائق ولكن ما لا يدرك كل شوف مع السمع والطاعة السمع لكل ما جاءهم من عند الله والطاعة لكل ما أمرهم به الله ورسوله ومع ذلك وفرانك ربنا ليه لأن لا يتصور أحد أن يوفي نعمة الله عز وجل حق شكرها ولا فرائض الله عز وجل حق أدائه النعمة يصعب أن يفي المرء بحق شكره والفريضة يصعب أن يفي بحق أدائه في نقص في تقصيد هل الإنسان بيقول الله أكبر يدخل الصلاة يقول وجهت وجه الذي فطر السماوات الأرض حنيفا مسلمة ثم يقول السلام عليكم ولن يحدث نفسه قط في صلاة ما هي دي حق العباد إن عندما يقول وجهت وجهه الذي فطر السماوات هكذا بالحاصر يبقى لا يفكر في زوجه ولا في ولد ولا في تجارة ولا في مشكلة ولا في أي شيء لكن لو استطاع أن يدرك نصف صلاته بلا حديث نفس فهو بطل. طيب هذا النقص من يجبره وأشير هنا إلى فائدة بعض إخواننا يدعو لإخواننا المستضعفين نسأل الله عز وجل أن يقوي شوكتهم ويجبر ضعفهم لأن البعض يدعو هنا دعاء فقط يقول اللهم اجبر كثرهم وقو ضعفهم هذا خطأ الإمام الشبعي رحمه الله وهو في مرضه دخل عليه أحد تلاميذه فقال قو الله ضعفك يا إمام قال لو قو ضعفي لقتلني قال والله ما أردت إلا الخير قال أنا أعلم أنك ما أردت إلا الخير ولكن يعني قد يقول الإنسان قولا لا يحسن التعبير فيه ومن هنا بنقول يا إخوان البرة والخير كل الخير في الدعاء المأثور الدعاء المأثور يتميز عن غيره بثلاثة مميزات والحمد لله كثير بس إحنا نحفظه لكن اليوم درجنا على الدعاء المسجوع والطويل والأخير مما للأسف يطرب له الناس أكثر مما يطربون القرآن الكريم إنجاز التعبير صحيح. يعني تجد الناس يتأثرون بدعاء فلان وعلان اللي يدعو دعاء الله أعلم لا أتى به من إيه أكثر من تأثرهم بالقرآن الكريم طيب أقول الدعاء المأثور يتميز عن غيره بثلاث مميزات الأولى إنه يؤمن معه الخطأ ولعشداء في الدعاء انا لسه بنقول اهو قوضع فهم قوضع فهم يعني هلكهم هل يدري انه ده المعنى طيب حاجة ثانية ان الدعاء المأثور جامع مانع دعاء واحد فقط اللي احنا للأسف لا نقنع به دعاء الحسن بن علي رضي الله عنهما في القنوة اللهم اهدني فيمن من وعافني فيمن في أعطيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت بالله عليكم فرق أي مطلوب للإنسان سواء في دنيا أو في أخره لكن للأسف في النهاردة واحد بيكتفي به في دعاء القرآن لا ده لازم يعوض نص ساعة يدعي لي خير الكلام ما قل ودل كلنا حفظناه كده وكأننا غير مقتنعين او مكتفين بهذا الدعاء مع اننا لابد ان ندرك بانه لو وجد اي خير اخر ما كتمه النبي صلى الله عليه وسلم عن سيده كبده وريحانته وسيد شباب اهل الجنة الحسن بن علي ولا لا هل لو فيه دعاء اجمع من هذا كان ممكن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن اي صحابي فضلا عن ان يكون حفيده ريحانته او ريحانته وسيد شباب اهل الجنة طب لماذا نكتفي به إلا أن احنا نظهر أمام الناس بأن نعرف ندعي ودعاء طويل عشان ننتزع البكاء من قلوب الناس المسألة كده المسألة مسألة أثر قلبي لأن الذي لا يتأثر بالقرآن لا تأثر بغيره لا تأثر بالدعاء دعاء عليه يعني الله عز وجل أقول تذكر بالقرآن من يخف عيه يبقى الحاجة الأولية زي ما قلت أمن الخطأ والاعتداء في الدعاء والنفس أخضر بذلك أن فيه قوم من قومه يعتدون في الطهور والدعاء طيب حاجة اللي بعد كده إن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة الأمر الثالث إنه يحوز ثوابين بدلا من واحد الأول ثواب الدعاء والتالي